إذن الحص السالسة مع الشيخ الألباني وكنا في فائدة عزيزة وهي الألباني داعية الألباني داعية ومن باب وصل الكلام بعضه ببعض أقول كلمات على عجلة وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله وصل علمه أو دعوته بعلمه لأن هذه غاية العلم غاية العلم الدعوة إلى الله به فليس العلم وسيلة أليس العلم غاية وإنما العلم ماذا وسيلة وإنما العلم وسيلة ولذا يقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني فقولوا على بصيرة كما تأوله أهل العلم على ماذا على علم وفقه يبأ إذن أصل دعو الشغل الباني قائم على ماذا. قائم على ماذا. العلم قبل القول وال والعمل. العلم قبل الدعو. العلم قبل ماذا قبل الددعة. وأن العلم شرط في دعة الله. الأصل الثاني في دع شغل الباني أنه بدأ الدعو إلى التوحيد. ولذا أشرمتههم بي شغل الباني من هم تهمة ماذا. الوهابية وهي التي ناله بسببها الأزى الشديد الأصل الثالث في دعوة الشيخ الألباني نبز التقليد والدعوة إلى تحرير العقل وإسلام قياد العقل إلى الكتاب والسنة ولذا كم أوزي كثيرا بسبب ماذا؟ بسبب دعوته إلى الكتاب والسنة ونبز ماذا؟ ونبز التقليد وقد ذكرت لكم طرفا من ابتلاءات الشيخ الألباني في هذا الباب من ذلك ترضوه من المساجد كما في قصة ذلك الداعية الذي جلس يتكلم يقول وهذا الدعي الألباني فقالوا الألباني هو جلس هناك قالوا يلا بر بر على طول وكأنه بيت أبوه فهذه سورة أول سور الابتلاء التي لها ثانياً من الابتلاءات التي تعرض لها شيخ الألباني في الدعوة منعه من الخروج من دمشق والثالثا أن شيخ الألباني دعي لمناظرة بعض المفتين كمفتي ماذا؟ دمشق الرابعة أن شيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من ابتلاءات الدعوية أطلق عليه الرصاص مرة في بيروت والخامسة ضربة لقيه بعض المجانين في بعض الطرقات قال أنت الألباني قال نعم فأخذ يكيل له ماذا اللكمات رحمه الله تبارك وتعالى فأخذ يكيل له اللكمات بل آخر ما وصل هو التهديد بماذا تهديد بالقتل تهديد بالقتل يبقى إذن هذه الرابعة قدر الداعية ماذا الابتلاء ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا الناس لا تصفق للداعيه ولا تقول له بالروح ولا بالدم ولا ترفعه على الايه على الاكتاف كلاعبي ماذا كلاعبي الكره لا بل ان الناس ما اكثر ما يشتمون الداعيه ما اكثر ما ينتقدون الداعيه ما اكثر ما يعترضون على الداعيه ما اكثر ما اكثر ما اكثر, ما أكثر هذا قدر الداعيه الإزاء الذي له صنوف وصور شتى واضح أقول الأصل الرابع في دعوة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أنها دعوة قائمة على الحركة والخروج فقد خرج الشيخ الألباني إلى القرى وكانت له سفرات شهرية إلى حلب وإدلب وبعض بلدان سوريا في الدعوة إلى الله عز وجل ثم أقول خامسا الخطاب الدعوي خطاب شيخ الألباني الدعوي تميز بعدة أشياء أولا كان خطابا علميا خطاب شيخ الألباني ليس خطابا حماسيا كخطاب أكثر الدعاء ولا يخدعنك عن خطاب الداعية هذه الحماسة المفرطة لأن بعض الدعاء يعتمدون على الحماس ويعتمدون على استصارة مشاعر الناس ويعتمدون على الصوت العالي وهذه دعوة آخرها آخر الحماس ماذا؟ أن ينقطع فالحماس لا يبلغ بصاحبه شيئا فدعو الشيخ الألباني قامت على الدليل على العلم دعوة علمية لا حماسية ذات صوت مرتفع وزعيق ودعوة حماسية فارغة من حقيقة الدعوة ثانيا كان الخطاب الدعوي لشيخ الألباني خطابا متوازنا وهذا ما يفوت في خطاب كثير من الدعاء افتقدوا الخطاب الدعوي حتة ماذا التوازن ولذا بعض الدعاء إذا خطب الناس خوفهم إلى حد أنه يقنتهم أو أنه أخذهم بيده رجاء إلى الله عز وجل إلى الحد أنهم يؤمنهم ولذا أنظر إلى خريطة الأشرطة بتاعة المشايخ وأنا لا أقصد شخصا بعيني الآن تجد الخوف من سوء الخاتمة أهوال يوم القيامة كلها مشي في اتقاهه احتجاه واحد التخويف وفقط ينبغي للخطاب الدعوة أن يكون ماذا متوازنة خطبة فيها تخويف شيء فيه رقاء خطبة نفسها يبقى فيها ماذا خوف وإيه النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب وهو يموت كيف تجدك هذه الساعة قال أرجو الله وأخاف زنوبي قال له ما اجتمعت في قلب امرئ في هذا الموضع إلا ماذا دخل الجنة إلا دخل الجنة وهذا شيء مهم جدا تفضل حضر ده. نعم رغب شف أحسنت دليلا يدعوننا شف دعوة رغبا وإيه ورهبا فلابد الدعاء يبقى متوازن وإذن نقطة مهمة جدا للدعاء وهو أن يكون الخطاب الدعوي ماذا متوازنا وهذا تجد في القرآن نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو شوف التوازن ذكر الجنة لابد من ذكر ماذا نرمعه خطاب الشيخ الألباني الدعوي كان خطابا عاقلا زيك الشيخ الألباني عرف بقوة الحجة وكان يدعون حجة الشيخ الألباني في الأردن الكماشة قال يعني مر دخل عليه أحد الناس وهو ينكر كلمة سلفي يقول لا ما في حق اسمك سلفي قل مسلم قال له طب يا هذا ما مذهبك قال له مسلم قال له لا ما هذه إجابة ما دينك مسلم لكن مذهبك شافعي ملكي حنبلي حنفي قال لا أنا لست متمذهبا أنا أعمل بالكتاب والإيه قال ليه طيب مكانك راوح يعني امسك عن كلمة ولكي تعمل بالكتاب والسنة تعمل ازاي في طريق للعمل بالكتاب والسنة عقلك انت ولا عقل السلف ولا عقل الصحابة من افضل من عمل بالكتاب والسنة الصحابة بدليل رضي الله ايه وما رضي الله عنهم إلا أنهم افهم الناس اعلم الناس اعمل الناس الى اخر فقال اعمل بالكتاب والسنة بفهم ماذا صحابة النبي سلف الأم قال له طيب هذا العنوان الطويل أعمل بالكتاب والسن بفهم سلف الأم ألا يمكن اختصار إلى كلمة واحدة سلفي فضحك الرجل وما حار جوابا فالشيخ رحمه الله كان قوي الحج والإقناع جدا قوي الحج والإقناع جدا ومن هنا كان خطابه الدعوي عاقلا ودي حقيقة في الدعوة الحق يعني شيخنا الشيخ قميل غازي فعلا خطاب الدعوي كان خطابا قويا جدا بسبب ما تميز الشيخ قميل غازي به من ماذا؟ من العقل عقل الشديد يعني مرة شيخ الألباني قال جماعا لهم بينكروا صفات الله قولوا ربنا لا يسمع ربنا لا يبصر لم تفسلوهم هل الله موجود ما لو قالوا مش موجود يبقى استريحنا خلاص طيب فإن قالوا موجود نسألهم وجوده كوجودنا احنا وجودنا يسبقه ماذا عدم صحيح والله أخرجكم مني لا تعلمون إيه؟ وفي الآية الأخرى ولم يكو ويلحق هذا الوجود ماذا موت كل نفس زائقة لك فإن قالوا وجود الله كوجودنا يبا ريحونا يبا كدهم قالوا بأن الله يموت فإن قالوا لأ وجود الله ليس كوجودنا يبا ألوم وصفات الله ليس كصفات يبقى سميع ولكن ليس بصير لكن ليس كما نفسر نحن عليم ولكن ليس علمه كماذا فكان عنده حجة رحمه الله تبارك وتعالى في دعوته ونأتي إلى فائدة أخرى متعلقة بشيخ الألبان الدعية هذه الفائدة هي الأولويات في الدعوة فالدعية لا بد يكون عنده أولويات كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنه لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر لا تأكل الربا قالت لما دخل في دين الله أحد لما دخل في دين الله لأن الأولوية كانت لماذا؟ للتوحيد الأولوية كانت للعقيدة الأولوية كانت للإيمان لأنك إذا علمت الإنسان كيف يحب ربه أو يخاف ربه هياكل, هياكل الربا؟ ها؟ هيشرب الخمر؟ أبداً فالأصل في الدعوة هو الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد الدعوة إلى العقيدة إلى الإيمان ومن هنا بدأ الدعوة الشيخ الألباني دعوة ماذا؟ دعوة إيمانية دعوة للتوحيد وبعض الناس يستغرب هذا يقول لك وحدنا نحن مسلمين نتعلم التوحيد رب العالمين قال وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ شِرِكُونَ فأخبر في هذه الآية كم من قوم يؤمنون بالله ولكن إيمانهم لا ينفق عنه ماذا؟ شرك نعم لا ينفك عنه عنه شرك ومن هنا انتبه لأن ما معنى أننا ان مسلم اه نعم مسلم لكن هل هذا معنى أن هذا المسلم يخلو عمله من وجود شرك وإلا فما معنى أن يقف سلاسة ملايين على قبر ميت في مولد عالمي جاءوا ينزرون جاءوا يزبحون جاءوا يدعون جاءوا يستغيسون جاءوا يتوسلون بمعنى أن يقف هؤلاء يبقى هل هذه أمة فعلا أقامت دعوة التوحيد الحق أو لا يعني حتى ذكرت لكم هذه الطريفة من الراكب رايح طنطة فالسيارة وصلت طنطة قبل ساعة يعني في خمسين دقيقة فإذا بأحد الجلوس وطبعا العربية كلها كانت تنطر ستة ركبين فواحد بيقول يا بركة سي السيد دحنا وصلنا قبل ساعة طب السيد ماله مال الموضوع سيد ميت في قبره ماله قلت له عم الحق بقى وإحنا رجعنا نرجع في تلت ساعة بقى قال ليه قلت له سيدنا الحسين اللي هيشد المرات مال السيد والموضوع السيد ميت في قبره بشر إنما الذي ينفع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء وبيده الملك وبيده التصريف وبيده التدبير هو من؟ هو الله تبارك الذي بيده الملك يعني بيده التصريف ماذا؟ الأمور سبحانه وتعالى يبنى نحن وصلنا قبل ساعة إليه تدبير من؟ رب العالمين تصريف رب العالمين وإذا قال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي فإذا كان النبي لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهل يملك البدوي للأمة نفعا ولا ضرا إذا كان النبي لم يملك نفعا لعمه كما جاء في الروايات صريحة نفعا لعمه فهل ينفعنا نحن البدوي فإذن هذا هو الأصل أن تكون دعوة إلى ماذا إلى التوحيد يعني إلى التوحيد افراض الله بالعبادة لا دعاء إلا لله لا نزر إلا لله لا زبح إلا لله سبحانه وتعالى لا استغاس إلا إليه ولا افتخار إلا إليه ولا غنى إلا به ولا توكل إلا عليه ولا خوف إلا من سبحانه وتعالى الفائضة التي تلي هذه الفائده الاتهامات والشائعات حتم في حياة الداعيه وكلما توجهت دعوته كلما توجهت دعوه الداعيه كلما ماذا كسرت الايه الشائعات من حولهم واتجه الناس إليه بأصابع ماذا الاتهام النبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقائمة التهم معدى سلفا لكل داعي لابد أن يستقبل هذه التهمة وأن يعيش في مرارة الشائعة والشيخ الألباني مثلا شائعات تحاصره من كل اتقاه والتهم لا تنقطع مرة تهمة الوهابية ومرة تهمة ماذا أن الشيخ لا يوقر أهل العلم ويزق. ومرة تهمة أنه لا مشيخة له ومرة تهمة أن الشيخ الألباني لا قيمة لطيف وإلى آخره فإذن الدعية لابد أن يستقبل أن يستقبل هذا الابتلاء النفسي الرهيب محاصرة الداعية بالتهمة والشائعة هذا الفضيل بن عياد تهموه بأنه يهودي <تصفيق> لكان لا يخرج للناس يوم السبت قعله يوما للتصنيف فقالوا وما ينقطع عنا يوم السبت إلا أنه ماذا إلا أنه يهودي بل بلغ الأمر ببعض لاما والعلماء كان يمسك بيديه شهادة من القاضي يطأبطه وماشي في الشارع بصحة إسلامهم عشان إذا قابله أحد يقول له دانتلا دا دا دانناس مكفرينك يقول له القاضي هم الدين شهادة بالإسلام وعليها خط القاضي شوف وما أسرع الناس إلى التهمة والناس يتتابعون على التهمة تتابع ماذا النار في الهشيم وما أصرع الناس إلى التصديق الفائدة رقم كم خامسة الحسد والحقد وأكثر ما كان من إزاء الشيخ رحمه الله تعالى كان من قبل ماذا؟ من باب الحسد والحقد حق ولذا كم كان يتوجع ويقول اعزروني فإني مصدور فعلا حسد هو الذي أكل صدور قوم على تهمة الشيخ وعلى الشائعة وعلى العداوة والحسد يصنع أكثر من ذلك ألم ترى كيف قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك شوف الحسد حمله على ماذا على قتل أخيه ولكن كما قالوا قديما الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فماذا فصرع فالحسد أول ما يصرع يصرع من؟ يصرع الحاسد ولا يصرع المحسود نعم ولا يصرع المحسود فالحاسد أول نار لا تأكل إلا من؟ إلا صاحبها بل والله ما أكثر ما نشر علم الشيخ بالحسد ليه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود أو لسان حسود فما أكثر الفضائل التي تنشر بسبب ماذا لسان من لسان الحاسم أكتفي بهذه القطع من ترقم الشيخ الألباني رحمه الله حتى لا تضيع علينا الحصة الرابعة وقد ضاعت الأمس ونتم حديثنا حول الألباني الداعية في الغد إن شاء الله تعالى لأنه بقيت معنى بقية هامة جدا في هذا الباب وهي بقية متعلقة بالخطاب الدعوي لأن الخطاب الدعوي هذه الأيام حقيقة يمر بمحنة ومحنة كبرى كمان بعد أن تحول إلى خطاب ماذا إعلامي لا دعوي وصرنا اليوم من أصناف الدعاء ما يمكن وصفه بالداعية ماذا الداعية الإعلامي أو الداعية التلفازي أو الداعية الممثل وأصناف أخرى هي أمر من الدعية المهرج. بعد أن غلب التهريق على الخطاب الدعوي فوالله أحد, أحد إخواني قلت له أنت يعني فين قاله والله بحضر درسي كذا وكذا مش هسمي طبعا قال أصل الشيخ ده ممتاز جدا بدحك شوف الكلمة سبحان الله هذا تنصب مجالس العلم وتنتظم تحول المسجد إلى مسرح للتنكيد نعم لا بأس إن الدعية في أثناء الدرس يقول طرفة أو كذا هذا ما لا يمتنع ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تخلو من هذا لكن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وما هو بالهزل ده خطاب جد وليس خطاب ماذا هزل نعم يجوز الإنسان أن يكون في شيء من الترفة يكسر بها جمود المجلس يعني يفق بها عن الناس خاصة إذا كانت الترفة توضح أمرا ما واضح وما أكسر ما تكون الترف التي لا تخل من معنى إيه من معنى فقهي من تربوية جيدة وكان هذا يفعله كبار علمائنا سال الشيخ ابن عسيمين خاصة من غير تقصد من غير ماذا من غير تقصد انما قد تاتي المساله ايه ذكر الطرفة الترفه, الترفة لكن يكون خطاب الدعوي خطابا تهريغيا خطابا تمثيليا وانا اقولها صراحه لست مستبشرا خيرا بالخطاب الدعوي اليوم خاصه وقد دخل فيه من ليس اهلا ليس اهلا نعم من ليس اهلا وصار اليوم باسم تجديد الخطاب الدعوي يعني وما حصل إلا يعني الا تجديد في زي الايه الشيخ حين هذا هو التجديد معناه او التجديد معناه ان انت تترك هذا تترك عقول الامه وتترك السلف كلهم كما سياتيك بيانه في الغد ان شاء الله